وَجَاءَ وَسْنَا بِفَنِي الْبَحْرِ إِلَى الْبَحْرِ فَرَتَمُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ هَٰذِهِ إِلَٰهَتُ قَوْمٍ تَجْهَلُونَ إِنَّنَا غُرَّاؤُ آلِهَةٍ فيه وباقٍ ما كانوا يعملون. قال أوي الله أبقيكم ذاهن وهو هو ضُلَّتم على العالم. وإذا جاءتكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناء نساءكم وفي ذلك فلا من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخير هارون أخل أَمْ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِ اللَّهِ كَطَغْيَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفْسِدُوا فِيهَا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَلَمَّا جَاءَهُمْ شَيْءٌ قَطَّعَهُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا رَأَوا لِفَرِنِشَ قَطْرٌ مَا كَانَ الضُّف كَشَوْفَتِهَا لِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ تَعَالَى هُدُدٌ وَخَفَّ مُوسَى صعيدا فَلَمَّا أَفَافَ قَالَ شُبَّ مَا لَكَ تَبْتُ